الطيب ما ينفع مع هلاللكاع و جيتني من هناك و جيتك من هناك عندي على كل الدروب استطاع أجربت معك الطيب ما فاد و الطيب ما ينفع مع هلاللكاع و جيتني من هناك و جيتك من هناك عندي على كل الدروب استطاع أدورك لمن بغيتك وzhلقاك في جدولك وقرد من صاحبك لو ملي ذاك كبرت ماني بصاحبك لو لذاك ذاك راح الحماس اللي يتبي واندفاعه كبرت ماني بصاحبك لو لذاك ذاك راح الحماس اللي يتبي واندفاعه أول لو منك أزعلتني طحت لرضاك لني محب وفي المحبة أطماعة وللحين أحبك لكن أبخل سواياك ودتني الخبرة حدود القناعة تذكرني أتذكرك تنساني أنساك بالوصل الاصلي للقطاع قطاع ابو عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البنكود 22 70 70 7 اي الله